يا ذا الأسماء الحسن يا خالقنا أفران أسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أني ردا ya Halikana Ya Ya Ya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 تكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعاطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف Al Kâlîq, Al Razîq, Al الكيل الأول الجميل، العالم الحاكم المقدم الأكرم، ذو الجلال والكرم، السلام القيوم، السلام القيوم الحكيم Dînul Hayyul Muhayminul Aliyul Melul Rahmanul Muhsinul Mannanul Mubinul Vali Hayyul Aful Ala Ya Li Ya Rabb, bi yedika nirta, wa lillah ala ya ya